ليه عيونك يا المدينة شحبة وضيك شحو ليه حضنك يوم جيتك بارد وضايب دفاع جاوبات أسوار تحكي عن مفارق هو تنو كل ما فيها بكا والأماكن من بعدا خاويا ما في حروف صامتا ذيك الزوايا وانحكات تصرخ بقا والمعت في عيني دمعا تفضح الحزن وتبو همها شوق ينادي ماضي الحب وهوى لي تدمعي يرفيقي ينهي الهم ويروب كان خفقي يا فرحته ونسانا فرحته ونسانا لكن جي غيره فيه الجروم يمكن بلمسه يدانه يبتهج يرجع هنا